عائشة مخطوبة لم يبحث صلى الله عليه وسلم عن امرأة بعد خديجة رغم أنه حلم النساء أكثر منه حين كان شابا كان مشغولا بالدعوة لكن امرأة مؤمنة كانت مشغولة به تغمره بأحاسيس الرحمة كانت امرأة عظيمة اسمها خولة بنت حكيم تشعر بمعاناته بعد خديجة وحاجته إلى من تشاركه عناء الطريق المملوء بالاضطهاد والتنكيل سألت وسألت دون أن تخبره حتى وقع اختيارها على امرأة وفتاه ثم مشت نحو بيته صلى الله عليه وسلم ولما استأذنت ودخلت وجلست إليه عرضت عليه الزواج فسألها عن تتحدث فقالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال صلى الله عليه وسلم فمن البكر قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر فقال ومن الثيب فأشارت إلى أرملة طيبة كبيرة السن اسمها سودة بنت زمعة فامتدحتها وقالت قد آمنت بك واتبعتك قال صلى الله عليه وسلم فاذهبي فاذكريهما علي توجهت خولة نحو بيت أبي بكر. فاستقبلته زوجته بلطف وبعد حسن الضيافة قالت خوله يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة فسألتها وماذاك قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة تحيرت أم رومان فالفتاة مخطوبة لشاب مشرك هو ابن المطعم ابن عدي لكن نبي الله لا يعدله أحد لذا لم تخبرها بشيء حتى لا تفقد أمل مصاهرة خير خلق الله بل استبقتها قائلة انتظري أبا بكر حتى يأتي مر الوقت وإذا بالصديق يدخل ويسلم على أهل بيته وضيفته ولما جلس رضي الله عنه فاتحته بالأمر فاستغرب وقال وهل تصلح له صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي ابنة أخيه كلمات الجمت خوله وجعلتها تستأذن لتعود إليه صلى الله عليه وسلم وتسأله فقال ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي عادت خولة إلى أبي بكر ونقلت توضيح النبي صلى الله عليه وسلم فسكت أبو بكر من فرط السعادة والقلق معاه فلم يرد عليها فكر أبو بكر بوعده وفكر ثم قام وقال لها انتظري ثم غادر المنزل فتحيرت خوله ما الذي يحدث ولما كل هذا الغموض لكن أم عائشة أزالت حيرتها حين أخبرتها عن مكانة المطعم عند أبي بكر فقالت إنه ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر أما الصديق، فكان يمشي في طريقه لمنزل المطعم، تحاصره التساؤلات، وكأنها لا تريد إفساح الطريق له، حتى وصل البيت، ولما دخل جلس أمام المطعم لا يدري ما يقول، فجاءت امرأته فجلست وهي تشعر بأن أبا بكر جاء ليتحدث عن ابنها فقالت يا ابن أبي قحافة إني أخشى أن تدخل ابننا في دينك إن تزوج عائشة طرح أبو بكر تساؤل المرأة على زوجها فأيدها وقال إنها تقول ذلك وكأنه يقول الأمر بيدها ولا شيء بيدي شعر رضي الله عنه بارتياح كبير فهو لم يخلف وعده للمطعم وأم الفتاة هي التي فسخت الخطوبة فنهض وخرج من بيتهما ليجد الطرقات أفسح مما كانت وأجمل،